الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم وحمد الله وبركاته الحمد لله والصلاة والصلاة والصلاة الحديث الثامن والثلاثون بعد الماء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون لأيدينا لأيدينا قبل فتبة الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ونه معنا الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يثبت أن من هديه عليه الصلاة والسلام ومن هدي أبي بكر وعمر أنه كانوا يصلون الصلاة العيد قبل القطبة وذلك دفعا لوهم قد يظن بعض الناس ان العيد وأن الجمعة الجمعه سيان فيصلى الخطبه اولا ثم يصلي بالناس فاراد ان يخبر انه كان عليه الصلاة و ابو بكر وعمر عمر يصلون العيدين قبل الخطبه وبعض الحكام في عصره لما كان ما سايز اليه إليه إذا صل بالناس انفرفوا أو في أثناء خطته يتسلموا فحبسا للناس قدم الخطبة على شنو على الصلاة ولكن الصواب أن الصلاة يشنو المقدم أو المصلف في عرضا يشنو يخطب بالناس وحكم الصلاة اول الوجود وصلاة العيد ايضا ايضا عن وجود يعني فقط صلاة العيد العيد عند, عند الجمهور انه على استحباب العيد صلاة العيد عند الجمهور انها على شدود على استحباب والسنية لكن الصواب انها شدود واجب, واجب <تصفيق> لنداومة النبي عليه الصلاة والسلام وانه لم يتركها معا الحديث الثامن والثلاثون بعد الماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك على فلا نسك له فقال ابو بردة ابن نيار خالو البراء بن عازب ابن نيار خالو البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرضت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولم تجزئ عن أحد بعدك الاحاديث هذه هي تتحدث عن أحكام العيد أحكام العيد والعيد عند أي أمة يعتبر من خصائصها من خصائص الامم ولذلك سمي عيدا لأنه يعود يتكرر لعودي ويقال كلام عاد يعني رجعه والعاوده في اسمه العاوده اذا عاد بتكرار فهر عيداً, عيدا من العود والتكرار ولذلك بدا المصنف يولد الاحاديث التي تختص باحكام العيدين البراء ابن عاد هو البراء ابن عاجب ابن حارث ابن عدي، صحابي ابن صحابي ابوه عاجب ابن حارث ابن عدي، صحابي له مرويات كثيرة جدا والبراء روى حتى عن ابي بكر وعن عمر روى حتى عن الصحابة لانه كان صغيرا حتى انه يوم الخندق سنة الخامسة عشر من عمره توفي الضراء ابو عاذب سنة اثنان وسبعون الهجرة خاله ابو بربة وهذه كنيته واسمه هاني ابو بربة هذه الاسم اسمه واورد الكلية. ولكن ابو بربة هاني هاني الدنيار ان يرسل الله خطب يوم الاطحى بعد الصلاة فيستفاد من هذا اولا انه خطب بعد الصلاة, الصلاة. وكان من خطبته انه ذكر الناس بما يحتاجونه وصلى صلاةنا ونسك يسكنا الراضي بذلك ذبح الاطحية فذبح الاطحية ليست الاسف إنما هي في اساسها قربة الى الله عز وجل إنها تأتي من القيامه بأشعارها وأضناتها وقرونها في مجام الحسنات وإن الدمى ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيب بها نفسه فهذا معنى نسك طيب من فقد أصاب النسك ومن نفس قبل الصلاة فلا نسك له أي من زبح قبل الصلاة فلا نسك له فقال هاني يا رسول الله إني نسكت شاكي قبل الصلاة ذبح شاكا قبل الصلاه قبل الصلاة وبدأ يبدأ لذبحي هذا ماذا قال قال ظلمت أن اليوم يوم أقل وشم فأردت أن أكون أول من يسبق عرفتك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده امر بالمسلم بعشم ام يعيد ام وفي هذا فائده فقهيه عظيمه عظيمة جدا جدا وهي ان الشرع اوامره ونواهيه تنقسم الى قسمين فعل المامورات وترك المنهيات الجهل يعاقب به صاحبه والنتيان يُعذر به صاحبه في فعل المنهيات، ولكن لا يُعذر به صاحبه في مجدد. في ترك المأمورات. عرفت؟ واضح والله لا واضح. أيوة. يُعذر الجاهل والناسي في فعل المحظورات. لها شخص ظن أن هنالك ماء فشريبه فقام خمرا فعلى هذا اسمه <تصفيق> خطأ <تصفيق> الخطأ هنا يعدر به شخص نفي أنه بنعمل شخص أن نقري بنعمل أشياء نفيها فقصة أو تطيب هذا اسمه لا شيء عليه لا في احكام الدنيا من ذبح او صوم او نسك او سماقه ولا في احكام الاخره ربه يعذبه لانه الفكر شنو هذه شنو حاجز خطا او جاهل انني اكل نعم او شخص عفى شيء يظن في اعتقاده انه حلال ثم المثليه له انه شنو الحرام لا يسأل أمام الله عز وجل وليس المحاسب لكن إذا تغفى المأمورات لا يجزئبه حتى ولو كان جاهلا ما بد من الإعادة مثل مثل المسيء صلاته سمنا صلاته التي يعرفها جاهلا أمر رب اللبي ايضا امره بشنو بالاعادة شرق نفي الصلاة وبعد يومين تذكر ماذا يفعل رفع القلب عن ثلاث النا النا رفع الامتي الخطأ والنسيان رفع عنه ان لا رفعه رفع عنه ايه اما ولم يسمي في الوقت لكن هل يجزئه الله يعيد الصلاة الا لا يجزم الا ان يعيد الصراط عرفتوا ارتلوا باليق معناها شنو هذا الكلام ما معنى هذا الكلام قال لي شخص يقول طيب اذا كنت تقول لهم طيب تفضل الجاهل يعذر في المليات وكذلك الناس وكذلك المختص ولا ي... ولا يعذرو في فرط المأمورات نام عن ما ذكر نعم عن صلاة الكبِر ماذا تقول؟ يشل نعم لا لا يصف عنهم فعل المأمور عرفته فلا تبرئ جنة إلا بشمل إلا بفعل وجزأت أضره ولا بشمل يا طيب قد يقول يعني قد قائم ابو برده ذبح جاهلا ماذا امره أمره يا بإعادة باعاده بإعادة باعاده الذبح وقلنا ان الامر باعاده الذبح يؤخذ منه يؤخذ منه الامر باعاده الذبح لا وجوب التي ذكرناها ان الجاهر يعذر في فعل المحظورات وارتكاب المنهيات ولا يعذر في شنو في ترك شنو المأمورات. المأمورات ومن هنا قال ابن القيم وفعل المأمور اقل عند الله من ترك المحظور فعل المأمور اقل عند الله من ترك شنو المحظور وسبب ان ترك المحظور مقصود بفعل مأموري فتبقي ماموري ليس مقصودا في ذاته إنما مقصودا لأجل أنه يعين على فعل المأمور عاصف طيب قال شاتك شات شاتك لحمي قال لو شاتك شاتك لحمي وفي هذا يوخذ من الأحكام أن الزبحة بعد خلف بعد الصلاة لا تنقيد الفقهاء ذلك بقيد مهم الذبع بعد الصلاة فعلا لا وقتا فعلا لا وقتا شخص يقول مثلا والله القدب العيد الساعة السابعة السابعة والنصف ينتبه انا السابن الا عشر اذبح ما ينفع إلا فعلا أن يكون الصلاة قد صليت عرفتك نعم ما شو ده ايوه يعني في الوقت إنما بأن تكون الصلاة فعلا قد أقيمت الصلاة فعلا أن قد الصلاه فعلا تكون قد هذا ما اتفقنا عليه فيه؟ ليس بالضروري ينصدر الإمام يذبح. بعض الناس يقول إلا أن يذبح الإمام الذي صلى بكم هذا ليس صحيح إنما فقط أن تحصل شرور الصلاة أو أن تحصل الصلاة في أقرب مكان بالمجهة لك عرفت هذا معنى شرور وتغذيت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحمي قال يا رسول الله إلا عندنا عناقة ونعناقه صغير من ولد المعز المسلمة قال انه تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك لماذا قال تجزئ لماذا لا, لا تجزئ عن غيره ان شاء الله لماذا لا تجزئ عن غيره لا اولا ما قال واذا لا حسنا تعني خلاص هذا لحم فقط، شاكي نحن قال عندي عناق قال هذه العناق تجدو عنك أنت ولكن لا تجدو عن غيرك هل ولد المعد لا يجزئ في الأطحية هو لم يتم معي نعم يا إخوان ولد المعد يجزئ في الأطحية إلى أسمى سنة, سنة وهذا لم في سنة فالدالي غير مجزي. غير شديد غير مجزئ. غير مجزئ ليس لأنه من ولد المعزي فجنس المعزي مضحى به لكنه من ولد المعزي ولكنه لم يتم السنه الشرعية ففي الضعن مجزئ ما اقل من سته أشهر وفي المعذ سنه وفي البقر سنة وفي الإبلي خمس خمس سنوات هنا معناه العناقة التي عند هاني أبو برده كم عمره أقل من شبه أقل من شبه فقال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك وهذا يسمى فقها حادث عين أو تسمى عند الأصوليين بحوادث الأعيان تسمى شنو حوادث الأعيان ما معنى حوادث الأعيان حادث وقعت لعين معينه وبشكل محدد ولم تتكرر مثال هذا لو انا قلت بس في الاختبار مثل مما درست من فقه الحديث لحمادث الاعيان ماذا تستورد تورد حديث الحديث كله انه قال يا رسول الله فان عندنا عناقة هي حب الي مشاتلني اتفجي عني قال نعم ولم تجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا أيضا في حوادث الأعيان من حوادث الأعيان أم حبيثة وإرضاؤها لسالة نعم نعم صحيح حديث أبي بكرسة آآ الثقفي في عندما مصر الغهاتي إلا أنه من حوادث الأعيان من الشافعية بذلك والحلاد الأول هو على أنه من حوادث الأعيان لكن غير مسلم بأنه من حوادث الأعيان لكن أوضح حوادث الأعيان قصة حزيمة ابن ثادث ابن مدركة حزيمة ابن ثادث قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له آه آه حزيمة فحسبه فشهادته للرجلين هذا من الحوادث سلوك للحوادث حوادث الأعيان يعني الخزيمة إلى سهل يعتبر شهادته بشهد؟ بشهادتين وهذا اختص لهم خزيمة دون مفابد دون سائل الصحابة طيب اقرأ الحديث الذي بعده ويمكن الانسان يصلي ولا يحضر الخطبه بعذر وبدون عذر ان اولى ان يحضر عرفت ان أن ان يحضر يصلي ويحضر الخطبه لان صلاه العيد لا يراد بها الركعات فقط انما يراد بها شنو الخطبه ايضا نعم الحديث الأربعون بعد الماء عن جندبي ابن عبد الله بن دلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن, ومن لم يذبح فليذبح بسم الله طيب جندب ابن عبد الله في الصحابه جندبان وكلاهما ابن عبد الله من نعم لا جدو الين هو ذكر هو قلت جندبني الفتلا هو جندب ابن عبد الله والذكر لا من التميز بينهما جند ابن عبد الله ابن سفيان البجلي وجد ابن عبد الله الفضي المعروف بجد جند بالخير إنما هو أما الثاني هو الله جند ابن الله ولم ابن عبد الله ان عرفت؟ الله الى الله الى الله الى الله الى الله الله الى الله الى الله الى الله الى الله بن الله الى الله الى الله الله الله لا في عبد الله بن قيس ثانما عبد الله بن قيس ابن ام مكتوم ابن امي ام مكتوم الاعمى رضي الله عنه يسمى من ابو عبد القيس و ابو موسى الاشهري يسمى من عبد قيس لكن التفريق في الاجداد ابو موسى الاشهري هو عبد الله بن قيس ابن سليم وإبن أم مختوض عبد الله إبن قيس إبن جائدة دائماً يقولون في بعض الصحابة التقوا في, في اسم الأول والاسم الثالث فلا بد من التفريق بينهم. إلا بالقبيلة نقول البدري والأزدي. جند ابن عبد الله الأزدي هو الذي قتل الساحر. قصته مع الساحر مشهور جدا في قصص السيري والأخبار والتراجم. أخذته. طيب. يوم النحر وهو يوم عيني الاضحى ثم خطب ثم جبح وقال من زبح قبل ان يصلي يصلي هنا صلى النبي يوم النحب ثم خطب عرفت ومن زبح قبل ان يصلي فبيربح اخرى شنو مكانها هنا فيكم وهيب جدا من حضر الصلاة وزبح بعد الصلاة ولم يحضر الحضبة مذئئه ولا غير مذئئه فهمت السؤال قبل ما تنتموه يا بك فهمت السؤال يا عبد الرحمن خلي بالك معنا شخص صلى صلاه, صلاة العيد ولم يحضر الخطبه وذهب وذبح اجزاء ولا ما اجزاء صحيح اهم شيء الصلاه وإذا كان الأول انتظاره انتظار الخبف، فيلبغ أخرى مكانها فوق الأسطييف، واجيبه على المستطيل. نعم، واجيبه على المستطاع. الراجح الودوب، لكن ابن مي تقال الودوب على الموس على الموس على الموس الذي عنده مال لا يعني لا يجزئ ولا شو أيضح يودلين الأمر بالعادة. طيب اخذ الحديث الذي بعده الحديث الحادي والاربعون بعد الماء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقام ثم قال ما هو يوم القفل حتى نسرح يعني سلم الكلمة جابر رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلاة فبدعى الصلاة قبل خُبَّة وهذا هذا تحدثنا عنه أنه تقدم الصلاة على شو؟ على شو؟ على خُبَّة. طيب بلا أذان ولا إقامة معموم أن صلاة العيد لا أذان فيها ولا شن ولا إقامتة وأضيف أن لا يصلى قبلها ولا يصلى بعدها. حديث معباس في صحيح مسلم أن صلاة العيد لا يصل قبلها ولا يصل بعدها. بعدها بعض الناس يأتي في صلاة العيد في المصنى تجد يصلق إذا كان يعني ما عرفونا في في قطر كيف تصلق العود في في الفضاء ولا في الفضاء الإنسان يذهب ويرجس ووالد إذا كان في المجد تصلق في حفل نصيد أما في الفضاء تذهب وتجس تجد بعض ناشله يكون أيام العيد مرتشي ومعنوياته مرتفع عوده يصلق ويرجع هذا خلاف السنة قال ابن عباس خرج منه سلم وصلنا بنا صلاه العيد فلم نصل قبلها ولم نصل بعدها رواه مسلم واضح جدا عرفت صلاه العيد ليس قبلها تنفذ ولا بعده ولا بعده مقل نعم يا زلمه الفضاء, الفضاء يراد به عندنا في في لغتي يعني المكان الفاضي الفضاء آه. من المكان الفاضي فاضي يعني اسمه يعني من السكان والمدان مش فضاء الفضاء فضاء فضاء فضاء في وكذا. الفضاء فوق الفضاء فوق ده اما عندنا في الفضاء معنى المكان الفاضي ولا طيب في, في, في واحد يعني فضاء مشهوره بان الاحاديث ان تفهم مثلاً بعض الحالتين تصلح حائض إلا بالخنام. قال عن المرأة إذا حابة وهي حائض لا تصلب أصلب بالخنام. طبعاً هذا غير مرض. يعني لا تصلب المرأة إذا بلغت كلا الحيض إلا بالخنام. إلا بالخنام. وواحد أيضاً أن تزوج وذهب يأخذ زوجته بعد أن تمر. قال لأبي الزوجة أتى بي بجوال تحتش الشوال سوال تعرفوا الشوال سوال اللي اللي يوضع فيه ال... اللي يوضع فيه أشياء عرفتوا قال انا وزوجتي اننا نكف في هذا الشوال ابو زيد قال له يا ولد يخي منا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه في شوال شوال رواه البخاري ومسلم عائشه كمان قال اتفقوا عليه قال له يا شوال في شهر شوال ولي في شوال للذره او شوالل طيب اي تبس ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله تعالى ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم طيب ثم قام استحباب قيام القيام استحباب قيام الخطيب العيد. ووجواز التنكو. التنكو ليس العيد وجواز التبقق التوكل ليس استحبابا انما شنو جائز جائز وفيها من الفوائد ملازمه جلال النبي عليه الصلاه والسلام وحسن خدمته وفيها ان العيد يخلق بالحث على تقوى الله وطاعته وبعض الناس وتفكيرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حقا بجهنم وفيه ينبغي أن تذكر النساء أيضا لكن الآن هذا لا نحتاج إليه أن يتحلق الخطيب ويمشي ويقف أمام شمي؟ أمام النساء، كيف يكون هذا في عقلنا؟ نساء. أن يفرد الخطيب جزء من خطبته للنساء نعم أن يفرد الخطيب شنو جزء من خطبه للنساء جزء من شنو من خطبه للنساء يتكلم على الإجاب ثم يقول ونصيحة الأخيرة لأخواتي وأمهاتي وكذا وكذا قد يبدو طيب نعم فقامت امرأة من خطبه النساء سفعاء الخبيني فقالت لنا يا رسول الله فقال كنا تكسرنا الشكاة وتكسرنا العشير طيب قال فجعل... فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن صحيح لما أمر النساء يا عبد الرحمن إذا كان اسمه ليس لا نساء, لا نساء في المسجد يوم العيد يعني ما حدث نساء خلاص ما فيش ما فيش هذا على وش الاستحباب يعني طيب آه. قامت امراه من السطر يعني فأنا من وسط النساء صفعاء الخدين وهذا استدل به من استدل على كشف اليت. قال لأن دلال قد رأها وهي شنو؟ صفعة، الخد المام على الصفعة، مشققة نعم، كأنها هي أخذت الحمرة صفعة الخ، آ نعم كأن في خديها يعني ااا آه... شيء يعني أمها يعني إما يكون حمرة يعني محمرة شديد فيها آه... فيها شيء يعني علامة يعني فيها علامة. فقالت ولينا. لماذا أكثر أهل النار نساء قال ان كنا تكثرنا الشكاة يعني شكوى المرأة تشكو تقول ما مرتحب أمورنا ماك أوضعنا ماك قوصة نحن يعني هل كذا الأفضل يقول عندنا كذا وتكثرنا العشير عشرة الزوج عرفت هذا مع معنى فجعلنا يتصدقنا من حليهن ويلقين في ثوب بلاد من أقواطهن اكثرت معناها الحلق والخواتم التي في وفي هذا دديل على أن العذاب يدفع الصدقة. بالصدقة العذاب يدفع بشنو؟ الصدقة. بالصدقة قال الصدقة تدفئ غضب الرب وتدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء شنو؟ صحيح. اللهب والناب عرفت؟ فالصدق وفيها أن هؤلاء النساء تصدقن بغير الرجوع إلى أزواجهن وفي هذا رد على من قال المرأة إذا أرادت أن تتصدق حتى من مالها هي التي ورثته من أبيها تستاذن زوجها وهذا صحيح ورد في سنة النساء وفي سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يحل بامرأة في مالها وهي المترجى إذا ملت زوجها إطلتها إما باذنه كيف نجمع بين الحديثين نقول أن هذا من من يسير الصدقة الذي حصل وأن المرأة رشيدة وأن الحديث الذي في سورة الأود والنساء إنما هو تلhiba لأن الذكر يكون أولى بالhiba لكن الصدقة لرسول الله لا لا لا تحتاج إلى إذنه إلى إذن الزوج نعم اقرأ الحديث الذي بعده الحريرة يا, يا محمد بن ماذا تريد بعد الدلال قال ليش رمو الصفقات الدلال بلا فصة ثوبل يعني في مثل آخر مثلا العمام عمل ثوبل، صحيح؟ حتى يجمع، ممكن سلم واصلا وأصلا دلال يخدمه ويخدمه صح، يخدمه أرثه فإذا ما يا المعطية نسيبة الأم، قالت. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وجواه الخدور وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكرى من حدرها وحتى تخرج الحيض حيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته طيب ام عطيه هي نسيبه بنت الحارث الانصاريه لها مرويات كثيره في الصحيحين. وكان الصحابة وبعض التابعين بعض الصحابه والتابعين ياخذون منها غسل الميت يأخذون منها غسل, الميتي. غسل الميتي. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفرج في العيدين العواثق وذوات الحضور العواثق ما معنى العواثق العواتق, العواتق المرئه التي لم تبلغ او الفتاه التي لم تبلغ او كادت أو قاربت من البلوغ يعني هي في اول البلوغ او يعني قريب من البلوغ الفتاه الصغيره التي مقبلة للبلوغ ذات الخضور الخضر ما هو الخضر؟ خضر الخضر هو الركن والبيت بالمناسبة ذات الخضور التي أفضل لا تخرج وهذه التي بلغت عرفتها؟ لانها لا تخرج ذات الخضور طيب أمر ابن سلم أن يخرجنا والحيد منهن أن يعتذر مثله المصلّى ما معنى المصلّى هنا؟ مكان مكان الصلاة المصلّى ليس يفيد لأنه كان جسد مصلّي في الفضاء يا ولد ثلاثة جسد العيد في الفضاء عرفت؟ حتى لا يفيد بعض الناس بهذا الحديث على جواز دخول الحائط الذي لكن يستدل به على شيء أن الحائض لا تمنع من ذكر الله تعالى أن الحائض لا تمنع من ذكر الله تعالى كي نؤمر الأمر هنا للوجوب أمر الاستحباب الوجوب نعم الأمر هنا للوجوب أمر الاستحباب استحباد خروج المرأة. انظر هذا الكلام. له. يا عبد الرحمن. النساء مستحب لهن أن يخرجن هذا قول العينات الأربع. خالف ابن تيمية فقال بالوجود. خالف من؟ خالف من؟ ابن تيمية وقال بالوجود. أي عمران؟ أي عمران؟ تتولى في عندنا تتولى ولا ولا تتابع معانا طيب قلنا ان شيخ كانت قال ايش دي وقال بقية الائمه بشنو باستخدام باستبعاد الخروج وابن يقول ان الامر هنا لا لا ناقل له عرفت طيب آه. قال ونخرج فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ولذلك قلنا أن الحائص لا لا, لا تمنع من شنو من ذكر الله لأنها تكبر والتكبير ذكري ويردون بركة ذلك بركة ذلك اليوم وطهره التكبير يا إخوان شوفوا طبعا التكبير في الصلاة أنا معرف هذا آخر حديث صح آخر حديث التكبير في صلاتي العيد التكبير في صلاة العيد كيف التكبير سبع سبع سبع تكبيرات بدون تكبيره الإحرام عند الشافعي وسبع تكبيرات بتكبيره الإحرام عند المالكية والحنابلة نعم ال الحنابلة الحنفيه اي شيء يجعلون لا يفترطون العدد عرفت؟ اما الذين اشترطوا العدد فهي سبع تجدرات عند من شفاي. عند الشافعيه بدون تجدرات و... تجدرات الاحرام وسبع تجدرات في الاحرام عند من عند المالكية والحنابلة يا اخوان والتأمة ثانيه فهي خمس تجدراتي بدون تكبيره yeah. القيام عندنا عندهم جميعا عندهم جميعا هذه ليست في خلاف يعني بينهم التكبير يوم العيد يكون في المسلنة ايضا يكبر في الى إلى أن الامام الإمام من بعد الفجر عندما من بعد الفجر مباشره عند الحنابله ومن بعد طلوع الشمس عند الشافعيه عرفتوا التكبير والصواب آه... يستواوا انهم من, من بعد الفجر الصوم من بعد اسمه من بعد الفجر حتى ولم تطلع شنو الشمس, الشمس يبدا التكبير عرفتوا اما في الاضحى يبدا التكبير من فجر عرفه ينفجر يوم عرفه وينتهي ب عصر ثالث ايام التشريق ويكون في المساجد وفي غيرها وفي المساجد بغير مواقعه يعني ما شخص يقول بالميكروفون والبقيه شنو ينتظرونه يقولوا بعده هذا من الابتداع لم لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه هذه الصفه نسمي هذا النوع من البدعه, البدعة شنو الاضافيه الاضافية البدعه شنو إضافية. الاضافيه طيب التكبير تفتح به دول التكبير تفتح به دول كما في حديث البخاري أنه في آخر الزمان تفتح دولة على البحر بثلاث تكبيرات معناها التكبير مهيد لكن الناس لا, لا يعود هذا يلا الحديث الذي بعده معنا شيخوان عشان نمشي شوية طيبا جميل رأي الفقهاء في رفع اليد للتفجيرات الشافعية لا يرون رفع اليد والحنابلة لا يرون رفع اليد والصواب عندي قول الشافعية حتى في صلاة الجنازة عرفتك؟ طيب اقرأ نعم نعم بنقول نعم طيب التشبير اصلا هو للانتقال فق هذا تشبير للانتقال عرفتك؟ ما في انتقال هنا واحد اكليس اسر ابن عمر أنه لم تظهر ومتى ذلك الذي عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ هذا أصحمة الباب. نعم الشغل الباني له كلمة في الموضوع. نعم أفلأ وسع كما وسع السلف. نعم لكن الشيخ الباني سبحان الله رجح هذا الكلام في موضوعي في أحكام الجنازه وفي تمام الجمعة في العيد وفي الجناز. رجع الرفع ولا عدم الرفع؟ عدم الرفع. رجع عدم الرفع. باب صلاه الكسوف طيب الحديث الثالث والاربعون بعد الماء عن عائشه رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناريا المنادي الصلاه جامعه اجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع قيادات طيب نعم يا شيخ ايوه يا السلام خطبة العيد خطبتين او خطبة, خطبة واحده خطبة الوحية هذا السنه والله السنه أنها خطبة واحدة السلال السلال أنها خطبة واحدة والحديث حديث انس الذي ورد في أنه خطبتين ضعيف بنى الصواب أنها خطبة واحدة لكن لو أنه خطب خطبتان mache لأجزأ في شنو دعاة اخي الخطبة نعم في دعاء بحديث ام معطية قال شنو دع... دعوات المسلمين تقدر بتجديرهم دعوات المسلمين وندعو و... أو... أو... وندعو بدعائهم عرفتم طيب انا ايو يا وبي يقوام الوكيدة حد اخرون انا انه الان نحن في الحديث الثالث وابقيت انا سبع حاديث وبقي لنا اي امور اليوم غدا المنهي أن... أن... أن... أن... أن... هذا غدا طيب جميل باقي زمن تعالوا على قليل تعالوا صلاة تعالوا تعالوا هنا كلكم تعالوا هنا أذبوا أصلا أصلا الشرح لي عشان نشرح حديث التسوف تعالوا هنا لأني أريدكم أن أن أن أريد أن أشرح لكم حديث الصلاة التسوف عمليا تعالوا الثالث والأربعون بعد المئة عن عائشة أن الشمس خطفت على عهد رسول الله صلى الله عليه إذا الشمس يدعى الناس إلى الصلاة بغير أذان إنما بقولهم الصلاة شم جامع وهذا يمكن أن يكون عبر مكبرات الصوت يمكن يكون عبر الإذاعة يمكن يكون عبر التلفزيون يا ناس السلام قام في المكان الفلاني في المسجد الفلاني كل شخص يذهب الى مكانه فاجتمعوا وتقدم فكبر وسلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات اربع ركعات في ركعتين وشنو سجدات. وأربع سجدات طيب قم يا وليد استقبل خدي طيب ها. يعني هذا اخوكم وليد هو يصلي. الآن بدأ يصلي فراشة الكسوف فرقة القسوف. طيب. الكسوف والكسوف هو تغير الشمس والقمر لا يؤخذ بالتقديرات الثلاثية إلا بالرؤية. إذا قاصف تختف الشمس الساعة التاسعه ما الساعة الثاقعة نصلي إلا إذا رأينا. رأينا. إذا إلا إذا رأيناها إذا رأينا خسفها. هذه نقطة. النقطة الثانية إذا أردنا أن نصلي الكثير. علينا أن لا ننسب بالقصوف إلى الأسباب الماديه فقط نقول تخصف الشمس إذا وقع إذا وقع القمر بين الأرض وبين الشمس هل الشمس هذا حقيقة ممكن يكون حقيقة لكن ما الذي أوقع القمر بين الشمس وبين الأرض من رب العباد جن جناله ولذلك أحيانا في القصوف والقصوف يقع في الأمة شركا في الربودية بنسبة الأمور إلى غير باريها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ما في شيء يقع في هذا القرن إلا بإرادة الله وتقديره عرفته؟ فنجمع من الأسباب نقول لأنه في المدار المعين نأخذ بالعلم ما في شيء يمنع لكن نقول ناخذ بالاسباب الطير والماديه والعلميه وناخذ بالاسباب الشرعيه ونقدم الاسباب الشرعيه نقول خطفت الشمس اراد الله من ذلك لا يريد الله ان ذلك الله مجرد ظواهر طبيعيه كما يظن بعض الناس لما لما كان لها سبب لما كان لها صلاة طيب كيفيه هذه الصله يقول ثم يقرأ قراءه طويله ثم يركع, يركع. ويطلع ركوعاً قريباً لقراءته، ثم في في في قراءة فاتحة والاستماع لقراءة قول سمع الله والله نعم. يقول سمع الله والله الله. من حمد يقول سمع الله الحمد. يقول سمع الله الحمد. عصف قرأ قراءة شوي. طويل. قراءة طويلة. الفاتحة اول مرة. الفاتحة. في الاثنين فاتحة etniję czas fajna, kara fajna, w kara irka' i, really? I, I ma iść, ويركع ركوعا طويلا. قم لنا بكل. يلا يقرأ ثاني الفاتحه وصورة طويلا. اركع. قم لنا بكل. اسجد في قال اربع ركعاتي في اربع اشنو? في اربع سجدات. واضح انا ألو ما واضح? لا. ما في طبيب في السجن. هذه صلاه صلاة صلاه صلاة الخصوف. طيب اقرأ الحديث الذي بعده الرابع والأربعون 40 الحاكم عبد القادر ايوه يا نعم لا لا في تسليم وتشفط ما في شيء كله في لكن أنا قلت ركز بس على الاشياء الغريبه بس نعم نعم حكم صلاه الخسوف عند الائمه الاربعه استحباب غير ان الظاهريه تقال بالوجوب بالاوامر الوالد السعيد ويا نعم جهرا صلاة الخسوف والقتوف جهرا نعم الحديث الرابع والأربعة بعد الوالد نعم النبي يأذن الصعود عقبة بن آه آه. انتهى؟ الزمن انتهى خلاص لكن الزمن انتهى يا في ساعتي أنا في ساعتي عندي ثلاثة دقائق طيب الله